أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسنًا تاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي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 كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسوله. وَجَادَلُوا وجادلوا بالباطل بِهِ به الحق فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أن. إنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رب بهم ويؤمنون به، يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستوحيون آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَا نُصْلِحُ وَمَنْ صَلَحَ أجهم وزريات إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم الَّذِينَ الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من ما قتكم أفسكم ينادون لما الله أكبر مما قتكم أفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت تنثيتين وأحييتنا ثنيتين فاعترضنا بذنوبنا فاعترضنا بذنوب فهل إلى خروج ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم الشرك بي وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون درجات ذو العرش يلقي الروح من أمري على من يشاء من عبادي يوم التلاق يوم لا يخفى على الله منهم شيء لمن يوم تجزى كل نفس بها كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وانذركم بمعمه الازفه اذ يقلب القلوب لذا حناجرك او مين ما لي من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدود والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إِنَّ اللَّهَ <سؤال> هُوَ السَّمِيعُ <سؤال> الْبَصِيرُ <سؤال>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 كانوا هم أشد منهم قوة وآفار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك في أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان فِلَا فرعون وَهَاَ مَ فقالوا فَلَمَّا اَكَمِ النَّعِيمِ بِمَا نَقُولُ وَأَلُقُونَ تَعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تحيوا لساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذوني أقتل موسى وليدعوا ربك إني أخاف أن يبدأ. لذينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم كبير لا يؤمن وقال رجل مؤمن آل في العون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقولون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء بِالْبَيِّنَاتِ بالبينات من ربكم وإن يكون كاذبا فعليه كذب وإن يكون صادقا يصبكم بعض الذي إن <متصفيق> الله <كتكتب> لا يهدي من هو مسرف كذاب Ya Qawm, lakumul mulkul yawm vahirin fi al-arzi fa'men yansurna hi'l-batsi, وَرَأَيْتَ النَّاسَ كَافَّةً يَضْرِبُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا وخاف عليكم مثل يوم الأخزاب مثل بأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم يوم تولون مذبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يُبْلِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِن نَّاد وَقَالَ الَّذِي آمَنَ مَا يَقُولُ مُؤْمِنٌ أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ويجد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ صدق اللَّهُ العظيم